one الله آهان البيل وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقررون بالأعرف وينهون عن المنكر من الصالحين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 المقبوب عليهم والضالين آمين إن الذين كفروا لم تغني عنهم ولا من الله شيئا وهلا لَن تَدْرِي لَرُسُلَ الْحَسَنِ وَالْأَصَابَةَ حَمْسًا قَوْمًا قَنَمُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَتَنَكَتْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا بدت <تصفيق> البطار وَإِذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْهِ سسكم حسنكم تسقهم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتدقوا لا يطرقوا كيدهم وإذ غدرت من أهلك تبوّب المؤمنين مقاعد للقتال تبوّب المؤمنين مقاعد للقتال والله عليم الله. الحمد لله رب you وعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة وَمَا جَعَلَكُ النَّارُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِفَقُمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ به نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَسِيزِ الْحَكِيمِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُرُدٌ يَكْبِتَهُمْ لَكَنَّ كَانَ كَمِنَ الْأَمْنِ شَيْءٌ أَوْ يُعَذَّبُونَ أَوْ يُعَذَّبَنَّ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۚ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ الرَّحِيمِ إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا I واتقوا النار التي يعدت للكافرين الله والرسول